موقع نعمة عظيمة ومنة يقدم <تصفيق> الاولاد نعمه عظيمه ومنه جليله تستوجب الشكر والرعاية واذ تاذن ربكم لئن لا شكرتم لازيدنكم زينة الحياة الدنيا الابناء المال والبنون زينه الحياه الدنيا ثمرة الفؤاد وعماد الظهر ومن أعظم, ومن أعظم ما يجب على الوالد لولده أن يحسن, يحسن تربيته وتنشئته, وتنشئته على كتاب الله وسنة نبي صلى, صلى الله عليه وسلم للولد حقوق على والده بدءا من اختيار أمه إلى حسن اختيار اسمه إلى الانفاق عليه إلى تربيته على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب بعد بناء قواعد الإيمان في نفس الولد وأن يؤخذ بيده إلى طريق الاستقامة ليفوز بالجنة وينجو من النار قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجار من حقوق الأولاد العدل بينهم على الآباء والأمهات وأن لا يميل لبعضهم على حساب الآخرين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط القسط هو العدل حكم العدل بين الاولاد واجب والمفاضله بينهم بدون سبب حرام فالعدل في النفقه اعطاء كل شخص كفايته إعطاء كل شخص ما يحتاجه حسب حاجه الولد وقدره الوالد وبعض, وبعض الناس يقول يعني خلاص الاب يعني يفعل ما يشاء وكيفه الاولاد أولاده والحلال حلال وهي بس في دين في قواعد شرعيه لازم, لازم يكون, يكون هناك, هناك عدل بين, عدل بين الأولاد, الأولاد في الهبات, الهبات والعطاية طيب, طيب هل يسوى, يسوى بين, بين الذكور والإناث؟ طبعاً, طبعًا في خلاف بين العلماء, العلماء لكن, لكن قول, قول قوي, قوي أن, نمشي أن نمشي على طريقة, على طريقة الشريعة, الشريعة للذكر, للذكر مثل حظ الأنثين إذا تريد أن تهب ابنك, ابنك. مئة ألف تعطي ألف البنت خمسين ألف العدل يا جماعة ما هو بس في الفلوس العدل حتى في التقدير والتدليل, والتدليل كان في رجل, رجل عند رسول صلى الله عليه وسلم فجاء ابن له فقبله واقعده على فخذه جاءت بنيه له فاجلسها بين يديه, يديه لا تقبيل وأمام هذاك على الفخذ اقرب الى الاب قال عليه الصلاه والسلام الا سويد بينهما وفي رواية فهل عدلت بينهما مروهم بالخير انهوهم عن الشر علموهم ادبوهم و... و... كلكم كلكم راعي راعي وكلكم كلكم راع وكلكم راعي مسؤول راعي عن رعيته راعي راعي راعي